بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما ذات ويصح بالكل زوجة ويصح الظهار إذا كان متعلقا بأي أجزة زوجة وقوله بكل زوجة كل من ألفاظ العموة فيشمل الزوجة الصغيرة والكبيرة ويشمل الزوجة التي هي في قد دخل بها أو عقد عليها ولم يدخل بها لأنها زوجة كذلك أيضا يشمل الزوجة الطاهر والحائد الطاهر والحائد فيشمل كل من يسوق عليها هذا الوقت كلها زوجة الدليل على هذا فالعموم قوله تعالى أنه إنا يظاهرون منكم من نسائهم فأثبت الظهار متعلقا بالنساء وأما بالنساء بما يفهم من هذه العبارة فلا يسأل الظهار من أجنبية ولو قال لمرأة أجنبية ليست لزوجة أنت عليك أمي أنت عليك ظهر أمي فإنه ليس بالظهار لكن كون مخاطب امرأة أجنبية بهذا الخطاب لو رفعه إلى القاضي أو الشفاة إلى القاضي فإنه من حق القاضي أن يعذره وأن يؤدي بهذا الخطاب كذلك أيضا في قوله من كل زوجة نفهم منه أن هنا يستكفى الظهار إذا كانت أمة مملوكة فلو قال لأمة من إمائه أنت علي فظاهر أمني لاقع الظهار ولا تحرم بهذا القول لأن الله عز وجل خص الظهار بالنساء. بقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم والمرأة المملوكة ليست من النساء إلا هي من الملك اليمين وذلك قال فرق الله عز بين النساء وبين ملك اليمين كما في آية النور وكذلك أيضا آية الأحزاب ففرق بين المرأة ولا نسائهم ولا نالكت أيمانهم لما قال ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهم دل على ان نفس اليمين غير نفسه وكذلك الاصل يقصد ان من ملوكة اليمين وهي انا لا تأخذ حكمت زوجة بكل وجه ولذلك لا يتعلق بها الظهار فاذا لم يتعلق بها الظهار لا, لا يتعلق بها الغلاق فالمرأة الملوكة لا يتعلق بها الظهار كما لا يتعلق بها الطلاق وصح دليل النظر ودديل الأثر انا أن الظهار لا يتعلق بالإماء ويصمح الإماء أن تكون يعني أم ولد أو غيرها فإن المرأة إذا كانت موطوعة بملك اليمين فلا تصف بالزوجية ولا تعصد حقنة الزوجية وبناء على ذلك تختص الظهار في المرأة التي عقد عليها عقدا شرعيا وظاهر منها سواء وقع التكون أو لم يقع نفسي من الهلماء من أثبت الظهار من الأجهدية هذا مروي عن بعض السلف وبعض الأئمة وحفظ ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن حطاب وجماعين وارضاه وكذلك أيضا النشر بالأمن بعض العلماء السرد يقول إذا كان عنده إيماء وقال أنتم عليّ كظهر أمي فننظر فمن كان منهم كانت منهم يطاؤها لأنه يلحق بها الظهار والتي لا, لا يلحق بها الظهار ومنهم منفرّض في الإيماء بين الولد وغيرها وهذا كله قول مرجوح لأن الآية نصت على أن الظهار متعلق بالزوجات وبناء على ذلك لا يلتحق بغير الزوجات لا يتعلق بغير الزوجات لا. يبقى السؤال لو قال لها أمر في يدك في الطلاق لما قال لها أمر في يدك فقال تطلق في رشنك فحينئذ يقع الطلاق لكن لو قال لها أمر في يدك فقالت أنت علي فظهر أبي فهل يقع الظهار لا. لأن الآية نصت وهذا يعني شكم ظهار بالرجال ولا يدخله ال... الاشتناب والأخويض حي الحالي <سؤال> قال رحمه الله فعلا ويتحر قهار معزلا ومعلقا بشرق فإذا ولد صار مظاهرا ومضلقا ومؤقتا فإن وضع فيه كفر صار, صار, صار, صار, صار مظاهرا صار مظاهرا ومضلقا ومؤقتا ومضلقا ومطلقا ومؤقتا على جملة ثانية قال رحمه الله ويقشه الظهار معجلا ومعلقا بشرط ويقشه الظهار معجلا ومعلقا بشرط الشرع رحمه الله في صيبة الظهار إذا قال الرجل من رأيك أنت عليك ظاهر أمني إما أن يعجل ومنجل وإما أن يعلق فإذا نجز يقول لها في علي كظاهر أمي وقد نجز ولم يعلق ظهاره على شيء فيقع الظهار والدليل ظاهر الكتاب وظاهر الصمة هذا الأصل في الظهار أنه يقع منجزه والإجمع من عقل على أن صيغة الظهار المنجزة والمعجلة أنها واقعة إذا اقتدرت مستوفية للشروط المعتبر الحالة الثانية أن يكون الظهار معلقا والتعليق بشرط يقول لها أنت علي كظاهر أمي إن خرشت من, من البيت أنت علي كظاهر أمي إن كلمت فلانا أو ذهبت إلى كذا فهذا كله معلق بشرط فإذا وقع الشر وقع الظهاب وقال لها أنت علي كظاهر أمي ان خرجت من البيت فإن خرج وقع الظهار كما أن الطلاق يقع مهلق وفي ذلك يقع الظهار مهلق فإذا وقع الشرط حكم لكبوث الظهار وجرت الاحكام من الكبرة علم فإذا وجد صار مظاهرا فإذا وجد يعني الشرط صار الزوج مظاهرا لانه فيما بينه هو بين الله علق ظهار على وجد الشيء ووجد ذلك الشيء فندمه ملتزم الموطن لدينه هو بين الله وقد تقدم لنا غيانا ادله على فسوق الطلاق المعلق فكما ان الطلاق ان معلقا كذلك الظهار ينبغي ان معلقا صار مظاهرا ومطلقا والمطلق مطلقنا ومؤقتا ويصح الضهار مطلقا ومؤقتا يعني التقصير في قلبي من الجزة مع الجنة ومع الجنة بعدين مطلقا ومعلقا المطلق يقول لها أنت عليك فظاهي وهذا مطلق ما قال في الليل ولا في النهار ولا اليوم ولا غد ما ولا قيد ويصحه مقيدا ومعلقا كأن يقول أنت علي كظهر أمي هذا الشرف وأنت علي كظهر أمي هذا السور وأنت علي كظهر أمي هذا اليوم فإذا جاء مقيدا به المعلق بوقت معين نقول له إن امتنعت من قردانها وإتيانها طيبت هذا الوقت فلا شيء عليه لكما أنه لا, لا لن يقع ولا عزم عن الوقت فحينئذ يحكم إذا مضى الشهر خلت له وارتفع الظهار لأنه جعل كونها محرمت عن التحرمة الأم مؤقتا بوقت معين وهذا الوقت المعين المحدد يتقيد به الحكم الشرعي بالظهار فضينا رحمه الله أن الظهار المقيد بوقت أو بزمان يتقيد بذلك الزمان فإن مضى هذا الزمان كاملا وانتهى فإنه ينتهي الظهار بانتهارها لكن لو أنه قال أنت علي كظاهر أمي شهر جماله الأولى أنت علي كظاهر أمي شهر رمضان وأراد في رمضان أن جامعها ويعود إليها أو يمسها فإنه حليل تبزمه كفارا مدام أنه قيد الظهار بشهر رمضان وأراد أن يعود وحفنا من العود في رمضان لكن لو أنه سكن وصبر حتى انتهى رمضان وخرج منه رمضان فتفع الظهار وتفع حكمه لأنه جعل ظهاره مقيدا بالزمان فيأوت بفواتينا فإن وطئ فيه كفر فإن وطئ فيه يعني في الزمان الذي علق القيام وإن فضر إذا جمت كفارة الظهار لأنه سيأكل كفارة الظهار لا تدلم أنك العود لأن الله تعالى جعل العود شرطا في وجود الكفار الذين يظاهرون من النساء ثم يعوجون لما قالوا فتحرر رقبة من قبل أن يتماشر فجعل إلزام بزوم الرقبة ووجودها على الزوج مقيدا بالعود وهذا هو شرط الكفارة وسيأتي إن شاء الله بيانه وإذا ثبت هذا شرط الكفارة فحينئذ لو قال لها أنت علي كظاهر أمي هذا الشهر او أنت علي كظاه أمي هذه الساعة وهذا هذا اليوم ومضى اليوم مكامنا دون عود فلا فصار فرغ الوقت جال الظهار وإن فرغ الوقت الذي علق وقيد به جال الظهار ورجع السلام له ولا تدمه فصار ويسرم قبل أن يفكر وقت ودواعيه من منظاهر منها ويحرم على الزوج إذا ظاهر من جوجته أن يطاعها قبل أن يخفر بنص القرآن فتحرير رقبة من قبل أي ثماس فأجل الله أن يخفارك قبل حصول الجنان والمسيس معبر الله وخلم به عن الجنان وقال بعض العلماء في حكم الوضع مقدمات الوضع ومن أهل العلم من خفض الحكم بالوضع نفسه والخلاف في قوله تعالى من قبل أن يتناسك هل المراد بقوله إن يتناسك الجناء لأن الله عبر بالنسيس عن الجناء من طلقتمهن من قبل أن تمسوهم يا أيها الذين آمنوا لا من الناس إما طلقتمهن من قبل أن تمسوهم فيعبر بالنسيس عن الجناء ولذلك قال حبر الأمة وصرتنا من القرآن عبدالله معزائي شكرا رضي الله عنهما في تسيري القرآن إما الله يكني وإذا ثبت هذا فنذهب طائفة من العلماء أن قولهم من قبل أن يتماس لتحرير رقبهم من قبل أن يتماس أمراض به من قبل أن يقع الجنان وحينئذ لن يخدم مقدمات في الجنان سيحلون للقجل المظاهد من زوجته أن يستمتع بالتقديل والمباشر صدنا دون الفرج وقالوا لا حرج علي ولا لأس والذين ملعوا قال إن قوله من قضع يتماسى برابده الوطء وفي حفظ الوطء مقدماته لأن ما منع عن الوطء يمنع من مقدماته كالإحرام فإن الإحرام يمنع الوطء يمنع المقدمات من باشران وحدالك الاعتكام يمنع من الوطء يمنع المقدمات الوطء بالنسبة للصعيم فإذا فدف هذا قال إن الحكم يبقى على الجناء ومقدمات الجناء فلا يجد لهم يستمتع بالضرع بما يدعوه إلى وضعها والآية مستملة إلا أن بعض العلماء رجح القول الذي اختاره المصنف من جهة قوله أنت علي كظهر أمي فقال أنه اتصد التحريب بدليل أن المولى قال لها أنت علي كأمي كان ظهارا فالأم لا يجز تقديرها ولا يجز الاستمتاع في المناظين الفرقية وقد وصفها بهذا الوصف فحرمها تحريم يشمل الجماعة يشمل القدمات رد الأولون قالوا هذا حجنا لا حجنا عليه لأنه ما سمي ظهار إلا لقول عنك عليك ظهر والظهر كل نبيه عن الركوب والجماع. فبناء على ذلك اختص بالجماعة وكل القومين له وجه ومن قال بالدواعي يستدل بأن الشرح حظم الوطء كما ذكرنا من بتحريمه ان تحريم كل ما يدعو له ولان ما يدعو الى الشيء مغرض الشيء وما يدعو إلى الشيء سيوقض الشيء وبناء على ذلك قام يفرض عليه الوطء دوارينه مختار من خلق الله نعم ولا تثبط الكثاره في الجنه الا بالوطء وهو العوض ولا تثبط الكثاره في الجنه الا بالوطء وهو العوض طبعا هذه الجملة من فوائدها أن الرجل لو ظاهر من امرأته ثم توفي قبل أن جامعها ثلاثة شفارة فعلا ولا يزن إخراج الحفارة من تركته عنه لكن لو أنه ظاهرا ثم جامعها ثم توفي بعد جناعها لذلك الحفارة ووجد هذا معنى قولي في الجنة الذي نفيد ما ثم قدرت حياته وهذا مخرج على القاعدة المعروفة التقديد تنزيل المعدين من منزلة الموجود وتنزيل الموجود من منزلة المعدين. وقد ذكر العزم عن السلام الإمام العزم عن السلام رحمه الله في قواعد الإحسان ومنها هذه المسائل ان الشخص لو فعل وارتكب ما يجب التكفير ثم توفي مباشرة فد تكفير ونزلت الميت منجر ذنة الحي ووجب إخراج تختار من ماله وتركته ولا تنجر بالذنة إلا بالجمال فلو أنه لم جامع فإنه لم يتحقق العوج ويلزم إخراجها قبله عند العزي عليه إذا أراد وجد أن يعود في ظهاره وأراد أن يطع فلا يجز له أن يطعها حتى من يطع منه كثير وبناء على ذلك قالوا إذا وجد العزم يعني عزم على تناعها وإجيانها يكفر وهذا نبنينا على حديث الكربيه السنن عن صلى الله عليه وسلم إنه قال لهم للمظاهر ولا تقرضها حتى تفعل ما أمر الله به ولا تقرضها حتى تفعل, حتى تفعل ما أمرك الله به فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكثر قبل أن يجانب وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجب عليه المخرج الكفار قبل أن يقع الجمع وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة لدهائه من نسائه لكلمة واحدة قال رحمه الله وتلجمه كثارة واحدة بعد أن دين رحمه الله حقيقة الظهار وجملا المساء المتعلقة بأركانه الأصل أن يكون الظهار مرة واحدة والله عز وجل أوجد على من ظاهر إذا تلقص بالظهار مرة واحدة لا يشرط بالكذرة له الظهار خلافا لبعض أئمة السلف واختاره بعض الظاهرية ويخكى عن داود ويخكى هذا بالظاهرية أنهم يشترطون في وجود الكثارة العودة والصحيص مذهب إلى جماهير أنه لو تلفظ به مرة واحدة فإنه مضاهر وحكم فكم مضاهر إذا فدت هذا هذا هو العصر لكن لو أن شخصاً بعد أن فرض رحمه الله من ديان شرع في المسألة تكرار الضهار وهذا من التسلسل المنطقي وترتيب الأفكار أنك إلى دينة المسائل والأحكام تدى بالأشياء التي هي الأصل الأصل ألا يكذب ثم بعد أن تبين حكم الأصل تشرع في حكم وخالف عن الأصل مثل تكرار الله تكراره من امرأة واحدة تكراره لأكثر من امرأة فلو أنه قال لزوجتي أنت علي تباهي أمني ثم رجع مرة الثانية وقال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي فكرر غلابه في مجلس واحد أو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم خرج من المجلس فلقى أخاها فقال أختيك علي كظهر أمي ثم خرج إلى أصحابه إلى طرابة آخرين لها قربائه فقال زوجتي علي كظهر أمي فهذا ظهار مكرر في محل واحد وهو الزوجة لا تلزم فيه إلا كفار واحد ويستوي في ذلك أن يكون مؤكدا أو مصدرا أو مؤكسا يكون مؤكدا كل عامك عليك ظاهر الأمي أمت عليك ظاهر الأمي أمت عليك ظاهر الأمي علي علي فأراد المؤكد أنه قد قال الضهار تكرره كلاما تكرره مرتين من في نجلس واحد أو تكرره أكثر مرة تأكيدا في النجلس مختلف قال لها أنت علي كظاهر أمي فلما نقلها عند آهية قالت له هل أنت بعرقليني فقال لها علي كظاهر أمي لما قال في الخلوة هذا كله حكمه في التكرار سواء كان معكدا أو كان مؤسسا أو كان مخترا قال لها أنت علي كظاهر ثم خرج لأخيها لكي يختراه قال له إني قد قلت بأختك أخبره إنها عليها الله هذا إخبار فالتكرار سواء بالتأكيد أو التأكيد أو الإخبار إذا كان في محل واحد على الصورة التي ذكرناها فإنه بهار واحد كما لو حلف على الشيء الواحد يمكن أن يعمل منه أكثر منه مين. وكما لو أقربه أو صاحب بالله عز وجل مكررة فإنه بهار واحد والواجب فيه كفارة واحد الصورة الثانية أن يقع التكرار من زوجة أو يكون العكس يتعدد المحل ويبتحد لفظ الظهر وهذا ما أشار عليه بالقول رسول الله وَتَلْزَمُهُ كَفْطَارَةً وَاحِدَةٌ بِذَكِيرِهِمْ إذا كرّه لك بإنبارات قبل التكثير من واشده هذا كل شطون أصدنا من كفر أما لو قال لعنت علي كظهر يومي ثم كفّر ثم رجع مرة ثانية وقال لعنت علي كظهر تجم وكفارة ثانية وكذلك في اليمين وقال الله لا أسرب هذا اللام فحنث وراد أن يحنق اليمين ليتكفّر ثم رجع مرة ثانية وحلف الكفارة ثانية هذا بالنسبة للشرط المتبق أن يقع منه التكرار قبل التكفير لظهاره من نسائه بكلمة واحدة محب. وتلجمه قصاءة واحدة بتكبيره قبل التكبير من واحدة من واحدة هذا لكلم واحدة يعني تلجمه كالشارة واحدة إذا شرره أكثر من مرة امرأة واحدة لظهاره من نسائه بهذه النسائه إذا ظاهر من نسائه هذا يبنس المرأة الواحد وأنه ظاهر من نسائه فقال لهم أنتن أليك ظهر أمي إذا قال هذا المرأة من النساء امرأة فأكثر من امرأة فإن العلماء والعمراء اختلفوا في هذه المسألة فقال بعض السلم إذا خاطب نساءه فإنه لا تبزمه إلا كفارة واحدة ولو كنا عرض عن رسوة فقال لهم أنسن علي كظهر أمي فلا تبزمه إلا كفارة واحدة لبهاري منهم وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاء رواه عن حب الأمة في رجمان عبد الله من عبدال رضي الله عنهما أنه سئل عرضني سئل أي عمر رضي الله عنه عرضني عن قال لنسائه أنسن علي حظاهر أمي وأراد أن يعود قال عليهم كفارة واحدة فجعله ظهار واحد ومن من قال بهذا القول الحكي عن علي الماضي طالب رب الله عنه من الصحابة من الضفري السعيد من المسيد واختاره بعض العن الأربعة كما ذكر المصنف رحمه الله ورواية عمان أحمد وقوله الإمان الشاخهي في القديم وكذلك المالكية رحمه الله علي الجنة وقال بعض أئمة السلف إذا قال الأكثر من واحدة أن تن عليه راهي أمي فإنه يتعدد الظهار بتعددهم وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية علماء أحمد ومروي عن بعض أئمة السلف منهم الأوجاع وككان الثوري وعورهم رحمة الله على الدنيا والقول الثاني في الثقيقة أقوى من شيء في الأصل وأقوى من حيث التديد لأنه حينما خاطب النساء تعلق الظهار بكل امرأة على حجة كما لو قال النساء يقوالك وكانت واحدة من هم مطلقة مرتين فمعنى هم الطلقة الثالثة محررة وكانت إحدى لا غير مسخولا بها كانت طلقة دائمة وكانت الثالثة مسخولا بها مطلقة طلقة فصار طلقة رسعية فيختلف الطلاق ويتعدد ويصلح لكل زوجة طلاقها الخاص بهم وبناء على ذلك فإن القول بوضوب الكفارة بعدل النساء ولكل براءة منهم بهاروا قول أقوى وهو أشهر في الأصول وإنما عدل من, من الثلاث والعن رحمه الله إلى القول الأول لمسألة احتجاج بقول الصاحب وهذه النسألة بيماها أكثر من مرة وبيما ما يدخل فيه مجال الاشتهاد مما يمكن أن يكون مرتوحا عند مخارفته للعصر لعصر إذهاله من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منه لكلمات وكثارات هذا نسه من قوله بكلمة واحدة أن النسأ من ذلك أو لو ظاهر مهم بكلمات قالوا إن هذا يتعدد بتعديدهم ولكل واحدة منهم ظهارا إذن الشر عند أصحاب هذا القول أن تكون خلمة واحدة فيقول لهن جميعا أنتم علي كظهر أمي ويخاطبهن جميعا بكلمة واحدة ولا يتبر قال إذا كرّف إنه يتكرّف بتكرار لكل امرأة في كلها ظهارهنها أحمد الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المفروبة والأجر الشيخ كل السائل إذا ظهر الزوج زوجته ثم طلقها طلقة واحدة ثم راجعها بعد انتهاء عدتها من أهل جديد ألي اعتد بالظهار في هذه الحالة أسابكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير صلت الله وعلى آله وصحبه ومن وعنا أما الذي اختاره طائفا من علماء أن طلاقها وخروجها من العشرة لا يهدم الزهار وكذلك أيضا دخول الطلاق ولو كان موجد للبينا ولو أنها نكحت فإنه يبقى ظهاره فلو عادت إليه يعود الظهار ولا تحل له إلا بعد أن يكثر لأنه قد تعلق الظلته بذلك الظهار حدث له شفته شرعا الابنه البكفير قبل الجنان والله فعلان أسادكم الله صغيرة الشيخ لو قال لزوجيه أنت عليك ظهر أمي وأضافك بفترة يسيرة قوله هذا الشهر أو هذا اليوم ألي الظهار مقير عن ضيظة ذلك أسادكم الله هذه المسألة فصلنا في أحكامها وهي المسألة التعليق في الطلاق وضينا للتعليق في العلماء إذا حكموا بصحة زيش بطول أن تكون عند قدر قبل أن يذكرت عليك يعني لو قال لها جاي لي لي ظاهر فقال لها أنت علي ومجبرة مثل الظهار لم يكن فيهية في التقيق وإنما قفض ظهارا ثاما فقال أنت عليك كظاهر أمي ثم جدى له أن فقال اليوم أو الشهر لم يفش لأنهم اشترطوا أن تكون ليهو للتعليق قبل وقع الظهار منه وقع الظهار قد وقع منه مطلقا بدون تعليق وبناء على ذلك يابد أن يكون ناميا للتعليق وأن يكون التعليق متصما باللغة فيقول لها أنت علي كظاهر أمي هذا الشهر أنت علي كظاهر أمي هذا اليوم فإن حصل إخلام بهذين الشخصين لأنك تعليقهم أتبرا اللهم تعالى أشابكم الله فضيلة شيء لو قال الزوج لزوجته الأمر إليك فقال أنا عليك تغفر أمك فهل يقع الضغار سابق الله فعادي بي إن أنه لا يقع أنه إذا أثند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الضغار منها لظاهر الآية الكريمة الله تعالى أسابق الله صبيبة الشيخ هدف ذهب الغذي عليه ذكاء وبعده لا يوجد سوء إلا مرة أصابكم الله أعمل الذهب الهدية الذهب فيه الزكاء إذا كان حديا أو غير حديا الدليل على ذلك أموم النصوص لم ير في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم النفس يضلع الاختفاء الذهب أن نلبس للحدي من الأصول الدالة على وجود الزكاة وأنا حديث ليس للحديث الزكاة هذا حديث ضعيخ لأنه من رواية أيوبذ عافية وهو ضعيخ الرواية والعمل على عدد ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح نجود الزكاة في الحليل سواء كان منبوس وكان غير منبوس يجبس أكثر الحول أو بعض الحوض فإن الزكاة واجدة فيه لأن عموما النصوص دال على ذلك أصرى أنسان هدية أو الشرط المرأة في فلو أنها أهدي إليها ذهب وكان هذا الذهب الذي أهدي إليها قد بلغ المصار فإنها تعتبر اليوم الذي أهدي لها هذا الذهب وقبضته إذا قبضت الهدية هدية الذهب فأعتبر حول هذا الذهب من يوم القبل لأن الهدية لا تمت إلا بالقبل فإذا حكم بدخول الذهب إلى دخوله إلى ملكها حكمه يوجد الزكاة عليها تقبل حولا كاملا فإذا مضى الحول وهو عندها فإنه يجب عليها أن تزكي إذا كان ذلك من النصاب والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيء هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة والمؤذن مؤذن أن تنتظر حتى ينتهي الأذان أسابقنا الله الجواز يجوز لأنه إذا دخل الوقت جاز الصلاة لكن نكهة الأفضل والأكمل والسنة أنها تردد مع المؤذن حتى تحل لها الشفاعة حينما تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهذه هي السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت من المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سلوا لي الوسيلة فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له الشفاعة وأي مؤمن يفرر في هذا الفضل العظيم وأي مؤمن في هذا الفضل العظيم وصل الله العظيم رب العصر كل بأسماء الفسنة والصفاء في الغلا أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده وأن يجزيه عما خرم جزانبيا عن إمته وصاحب رسالته ورسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كاملة كاملة إليه الدين والله تعالى عنا أحسابكم الله خبيرة الشيء في الصلاة إذا وجئت فرجة في الصف في الأخير ووجئت رجلا واقفا في آخر الصف هل أشد الفرجة التي في الصف أو غطف مع الرجل المفرد أحسابكم الله خد الفرجة وخدت على المفرد إذا أمتنا كذلك على في حال مستحيل هذا لا شك أنك إذا انتظرت جلستنا صححت الصلاة أن صلاة المذردات تحقل الصف فتميز لقرارة قلبك أنه لو لا ها وجد هذا غضب إلا ما تخلفت آخر الصف يقول يجب عليك أن تدخل الصف لأنك مأمور بإزمان الصف وحين لذن تنافسه تنافس أخراج فتسبق إلى الفرجة وتمنعهم أن يسلقك إليها لأنه لا تبقك إليها كنت أنت الذي تتعرّف صلاةك بالدخلان لأنه لا تصح صلاة من مفرد قلب الصلاة وذعب يقول من حقك أن تتخلف من أجل أن تصحح صلاةه وذن في قرارة قلبك فلولا وجود أخير كما ذكرنا أنك أسمينك هذه الفرجة ثم تنفضل حتى إذا جاء أحد المعمود تتقدم وتشد هذه الفرجة وهذا المذهب فيه قبعاً برواية الحاكم بن السدرة وحسنا جعب في الشخص الذي يعدي ولا يجد أحداً أنه يجب من الصف وكان الحقيقة تحسين أنها المضر لأن مضأ فيها قوي وهي مثلة الجبل فكثير من العلماء رحمه الله يرى أن الصلاة في للمنفرد خلف الصف يمنحون من الجبل لأنهم يرون أنها باطنة لكن على المذهب الذي ينظر أن ينظر في المسألة على قول من ينظر بالمطلع إذا كان الشخص الداخل يعتقد مطلع صلاة من في غصة فإن المضطر من تصحيح الصلاة ومفتاج من تصحيح الصلاة فحين إذن كونه لا يشك من ناحية الأصول له وجه هذا الجذب له وجه ولأن المحذوق في سد الفرص أن يكون الشخص يتمع منها مع القدرة دون وجود عزر وهنا قد وجد عذره وتصحيح صلاة المصلي فقال إن هذا ليعثب انتهاكا من الحدود انتهاكا للمحالم بحيث أنهم تنع من سب هذه الفرجة على الاختيار إنما انطروا إلى ذلك تصحيحا للصلاة غيره وعلى قبل حال من جذب لا انكر عليه وأرى هذا له وجه ولا بأس به ولا حرج عليه ومن يجد وصلى فإنه له وجه من حجه أنه أقوى وأقرب للأصل كون الشخص يبقى دون الصف منفرجا من من وليس ويصلي لا شك أن هذا مشاهد الأصول أقوى لكن صلاة ستبقى ونبغي أن ينتبه لحاجة وأن بعض العيو نقول أن الناس ينظرون إلى بعض الحكام أنها شدة وهي فيها أجر من ذهة الشكم الشاغية لأنه إذا صلى صلاة تامة دون الصف فإنها لا يؤكد بها صلاة شكما لكن الله يعجيرها عن الصلاة من رفين وليس هناك مصلي يتحكم منه الصلاة من رفين كان بعض من شرعه وهذا له نظائر ولذلك ينحكم له بطلان الصلاة يتحكم له لأجل من في هذه الحالة عمل عملا هو قيامه لنمأمور أن يضخم لعن جمع ودخل النسج وأذن شرعا يضخون لعن جمع وحكم ببطلانها عبادة ولذلك لا تعقل العلة لهذا بطل الصلاة المنظر اديب هو يثبت من معلله قد رضي الله عنه ان احمد وغيره من السنن ان الذي يصلي ثنا ما را و بدون صف و بدون صف فقر له السفن استقبل الصلاه فانه لا صلاه لمن خالف خلف الصف لا صلاه لمن خلف الصف ذهب لنا احمد الطاهر امام الحديث كالحاشيه وغيره مثل ما هارون المنفرد لا تصح صلاه خلف الصف إذا كان رجلا ودنا على ذلك قالوا بغاها هذا الحديث يقل ببطلان الصلاة من ناحية الإهزام الشرعي يعني أن الصلاة هو وجب على أن يعيده بالبطلان الشرعي لكن كونه قام الصلاة وصلىها ورفع وفجب وقرأ ارتفاع الله الكرة. هذا العمل الذي قام مأمور به الشرعي لأنه دخل المسجد يواجب عليه ودخل مع الجمالة فهو صلى بأمبي الشرعي وصلى الصلاة الشرعي وأدىها على وجه المعتبر فهذا عمل يساب عليه صواب معه عمل لكن لا تعتبر صلاة شكمية بما ما تبري أذنه وتسقط الظنة في الدنيا وذلك يقولون الأمر بيعاد صلاة تعبدي يعني لا يعقل معناه معنا. لو كان مؤحدث كان قولناك تجد الشدف لو أنه ترى تواجبا قادر على عالم متعمل كان قولنا لفلك الواقبات فتبطل صلاةه فلا أدر ولا تواب أنه تسبد في إخلالها وإذ لكن الفساد هنا ليس بيدي وليس منهم وإنما هو بحكم شرعي وليس يكتب له أجر العمل أمي لا أضيع عمل آمل منكم فهو قد قال بعمل شرعي فيصاب صلاة العامل لكنها لا تصحت صلاة شرعية بمعنى أن بنته لا تبرى فيلزم بإعادة في يمر في فالثاني ويكون له أجر العمل مضرقين وهذا من جهة القول الذي يقول أن الصلاة اتخذها الصف للمتلك وبناء على ذلك حق لهم يجد تصحيحا للصلاة أنه مره يتعاطى الأسلام بحيث الصلاة ثم إذا جدد استحب بعض العلمان يكون الجذب من أقراء الصف لأنه إذا جدد من, جد من قره الصف يكون أخط من الجذب من وسط الصف وهذا ف... بناء على ذلك قلناه يجد ما طرف اختار بعض مسائحنا رحمة الله علينا يكون جذبهم من وراء الإمام يعني يأتي حموطة في الصف ويجذب لأنه إلى جذب من وراء الإمام وجاء شخص آخر فيتقدم هذا وسيكون يكمل الصفوف من وراء الإمام كوصيطا للإمام وهو نسأل من جهة وليس فيها إجزاء أن يكون وراء الإمام في مقرب الصف لكنهم يستحبون دائما أن يكون اتباع الصفوف من وراء الإيمان فيكون في كل من دخل في بعد ثمانه أن يتحرى أن يكون وراء الإيمان حتى يكون توسيطاً له الله تعالى أسابق منظر فضيلة الشيخ هل تجوز قراءة القرآن بغير الرغة العربية أسابق منظر لا يجوز قراءة القرآن بغير الرغة العربية لأن الله وطفق القرآن بأنه بلسان العرب قال تعالى منذ الذي يرضوح العمين على قلبي فلي من المذرين لسان عربي مبين فلا بد أن تكون قراءة بلسان عربي ولا يجنس لأحد أن يقرأ القرآن بغير الليسان العربي وأما ترجمت معاني القرآن وللأسف إنها ترجمت معاني القرآن بعض الجهال أو تعطى لبعض الجهال والنفوض المنضغي على كل ترجمة أن ينبه لأنها لا تجزل قراءة بها وبذلك يلبس على بعض الناس نحن بذلك يأخذ من القرآن مكتوب باللغة المجيزية أو بغيرها من اللغات ويعتقد أنه يقرأ القرآن فهذا ليس بالقرآن لأن القرآن الذي يتعدد به ويتقرب به من الله الجيد هو اللسان العربي وهذا في حكمة حظيمة فلو أنه اقتصر على الترجمة للمعاني بطريقة لا تشعر للناس في غناء لأن البعض لما يجب هذه المصاحة من الترجمة يعتقد أنه في غناء عن قراءة القرآن بالإسلام الأراضي وهذا في حكمة عظيمة ولذلك في قرون الإسلام الأولى ما كانت ترجمان في القرآن ولا كانت ترجمان حتى معاني القرآن وإنما كان يحلصون على كل من دخل الإسلام ويعلمهم لغة الأراضية حتى ثابت اللغة الأراضية من, من تشرط لغة القرآن فأصرح هي اللغة الأمم لأهل الإسلام وهي اللغة التي يرجع إليها بين المسلمين هو اللغة التي يعتزون بها كانت لها نقاط الشرقية عظيمة في جمع المسلمين وتعالفهم وقوتهم لأن اللغة لها تأثير على الشعوب وآل الأمم هذا معروف حتى في التاريخ معروف حتى في قضائع البشر والشعوب هذا الأمم والشعوب لكن من ناحية قراءة القرآن لا تجز قراءته إلا بالمسان العربي آآ ولذلك آآ آآ النقل للمعامي لا بأس به أنه لا يمكن أبداً بأي بشأن أن يأتي بالإعجاج الموجود في الوضع العربية يساعد كل حرف لكم كيف تترجمها وإذا ترجمها كيف تدخل المعامي للإشرار العربية أبداً لا يمكن هذا لأن التعبير بالحرف في المعامي ومكاة لغوية ولا طاعة لغوية لا يمكن أبدا أن نقض هم لباس لكم وأنتم لباس لهم كيف تبكرتين عن ذلك اللغة غير المحرمة؟ يمكن لغة تبقى تبقى تبقى تجعله كور تبقى يعني إيش هذه الغتات من السابق المجيزي لغا هم يعني هذا التعليع المادة اللباس الموجودة في اللغة العربية لما تتضمن من الأسرار والنعام لا يمكن لأي لغة عن وجه الأرض أن تختلف هذا وهذا من فضل الله عز وجل وليس هذا من بذل اختخار بالمسان ونحره وإنما هذا من بيان فضل الله عز الذي يؤتيه من يشاء والله بالفضل القبيل هذه المعنى من الله سبحانه وتعالى وضحها في هذه اللغة وهذا البسان أنه لا يستطيع أي بسان أن يؤتي بالنعامي التي تضمنها هذا اللسان والدلائب التي فيه ولذلك لما حتى لما ترجمت معانا القرآن وقع إحراص نصف ترجمات وإلى الآن تستطيع أن تجد ترجمة تستطيع أن تؤدي المعنى الذي يقصد لأن هناك ترجمة ثانية خالفة من جانب الآخر لأن اللسان اللغوي والألعاء العربي واللسان العربي يرهي بكلمة واحدة في بعض الأحيان تجده يحتمل أكثر من وجه وهذا الاحتمال بالوجوه المتعددة يعني مثلا يا مطلقة فيه ربو سنبان فيهن ثلاثة ساقورين القرء هو الشير هو الطهر الإنسان العربي يحتمل الشيء يحتمل الطهر ولو قلت بالطهر له وجه ولو قلت بالشيء هو وجه كيف ترجمها إن جيت ترجم هذا الشيء خالفة أن يحتمل الطهر وإلى جيب تقدمها ضد غرقة لابد أنها تحتمل أشياء فإذا ما سطيع يأتي تعدين نفس الشروع التي مثلا نفس النعام مثل الكلمات والليل إذا أزعف والليل إذا أزعف للغة العرب العرب تقول عشعف الليل وتقصد من ذلك بداية دخوله وتقول عشعف الليل بداية خروجه لدخول النهار يعني تقصد لها عند دخول ظنة الليل وعند انتهاء الليل وهذا من ثم بالمشترة فإذا كان الليل إذا أسأل مشترة وإن كان في الآية قبلنا تقول على تقديح حدو الجين كيف تقول والليل إيش يعني ما هي اللغة التي تحتوي هذه الأسرار والمعاني فإذا جئت إلى هذا اللكان وهذا القرآن وجدت أسأل لو في تحملها على بدايه ال في تحملها على نهايه اليد فالمعنى الدال الكامل في الدلاله على كماله الله لا سمحت من هذا القران الذي يحمل أكثر من معنى بهذا اللسان ولا يمكن لللسان اخر ان ياتي بنفس ايجاد بنفس الدلاله الموجوده كامل في هذا ولقد جنوا وقد الذي يزيد التحقوق وصدوق الشيطن المليان والنار اكثر ولقد التعبير بالعظم الجثمان والتعبير بالنجي هو قد جرمه بشفاء خصناه على علم فاصطلى النامتعال الذي احسن كل شيء واسمناه واثمله جملة وتفصيلا يقص الحق والظهور الخاصه فهناك اسرار لم يمكن ابدا لاي لغه او لسان حتى بالحق الا ان يكون او يكون الذي بيديه غصه او يأفو الذي بيدي عصر المكاة الذي بيدي عصر المكاة يحتمل ولي المرأة يحتمل الزوج إذا يجب أن تفرجنا على أي احتمال وعلى أي وجه من هذه الأوجة فعنا كن حال إصرار اللغة الموجودة في القرآن أبداً الآية الواحدة يجنع عليها العلماء يجدون جهة من المكاة واللطائف ما لا يمكن أن يحفر بها آية واحدة آية الوضوء اجتمع جعب أهل العلم تستنبطوا منها ألف مسألة يا أيها الذين آمنوا يذاكنكم إلى الصلاة بغسروا وجوهكم وحديكم من المرافق ومسحوا برؤوسكم وأفضلكم الآية هذه الآية اجتمع العلماء رحمه الله في مختلف ظلم في اللغة في في الاتراءات في الفقه الحديث حتى في علم الحديث لأن تفسير الحديث اهتباطها بالمعانيها وغلالة على معانيها فاستنبطوا منها ألف مسأل وقال لما من الله في حسن القرآن واجتمع علماء نادفات لكي يحصلوا هذه الألف المسألة فما وصلوا إلا إلى ثمان مئة مسألة ثمان مئة خير كثير يعني ثمان مئة مسألة هذا النسان الذجيع الغريب وهذا قدره من الله سبحانه وتعالى وحارف يعني ألف شيء ألف لام راع كيف وكيف تستطيع أن تدخل اللعامة التي تراث انا ذي الحروف موجوده في في بتجعله يقرا ومن الحروف في شان العرب اللي في, في غير من من لغات الارث احنا لا يعني منها مستحيل الا أن النقل بالمعنى اختاره يعني طبعا بعض العلماء ان تنقل معنى القران والنقل بالمعنى على المنصوري وراي بابن عثيمين والجمهوري في يوجبون نقل القران بالمعنى تركت معنى القرآن إذا فيقى الترجمة في وينبغي إذا كتبت التراثم هذا أمر ينبغي أن نبى عليه أن يكتب تنبيه على أنه لا يجوز بالنسبة أن يقرأ هذه الترجمة معتقدا أنها قرآن لا يجوز هذا ولا يجوز أنه لما يأتي يستشهج كأن يستشهج القرآن اللغة النبيزية كان الله تعالى كذلك لا يجوز لأن الله لن يقول هذا لن يقول بهذه اللغة الذي ليست هي كلام سبحانه وتعالى وانما يقول ان هناك ايه تقولها لكن لا يجوز ان نقل القرآن بالمعان لا لا نقل القرآن بالمعان تقول مثلا فينا معنى قال الله تعالى انما انا من الناس تقول في الحديث القدسي انما سأتي الى قال الله تعالى هاتين نقض باللفوق الايه ونفسها دون تغيير ولا تحريف فالواجب على هذا أن يقتفر على القتال لأن العلماء أجمعوا واتفقوا على تحييب الترجمة الحرفية لكتاب الله عز وجل الله سبحانه أستاذ أحمد الله الشيخ من وفقا للجلوس للإشراء هل له عند صلاة الرفعاتين أن يتقفل إلى سترة أن يشترقوا في الرفعاتين أن تكون في نفس المكان أستاذ أحمد الله ولا شك أن الأفضل والأكمل تكون في نفس المكان وأما بالنسبة للسترة فالقول الصحيح وجوبها ولذلك لو أنه تقدم لقلنا الأكمل والأفضل ومعنى ذلك أنه إذا تقدم تحسيلا لهذا الوادب وانتذال لأنه المجلس صلى بالسترة فإنه يصدق عليه أنه صلى رفع فيه لأن المجلس قال في المقاعدة في المصلى فحتى يذكر الله حتى تطلع على الشمس ثم صلى رفعتين من العلمان يقول للأسحاب لما يقول قاعدة في المصلى أن يصلى رفعتين في المسلم يصفد للأسحاب ختم الأصل فالأصل أنه في المصلى وكان نقصر شرعا نصلي جميع ومن عن العلم من قال إن أنه العبرة بالرفعتين أن تقع بعد خلق الشمس وأن يكون هذا الزمان الذي هو ما بين صلاته للفجر الشمس مستغرقا بذكر الله عز وجل سواء صلى في المكان أو غيره بالقال حتى لو أحدث لو أحدث وصلىها في البيض شمينه الفضل لأن المراجع أن يصلي رحاتين بعد الزمان ولا شكرا الأكبر والأفضل أن الإنسان يبقى في المصلاة وأن يصلي في نفس المكان الذي هو فيه والله تعالى أشاركم الله فضيلة الشيخ هل صلاة الناس لك الحرم النبوي؟ تستاوي ألف الطلافين مثل الطلاف الفرد أشارك الله هذا الصح قولي العلماء أن المراهزة في المسجد الشرام ونسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسجد الأقصى أنها تسمن الفرائض والنوافذ والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة وصلاة النكرة وقاعدة للأسول أن النكرة تفيد العمو أن الذين قالوا بالنفيق بين الفريض والنفذ فعندهم دليل ما تبع عليه الصلاة في ديام رمضان أنه لما صلى الليلة الأولى سنسفر عليه الليلة الثانية والثالثة وامتنعاً للخروج الثالثة قال إنه لم يخفى علي مكانكم بالأمس ولا كني خشيفاً تفرض عليكم ثم قال سلو في بيوتكم فإن خير صلاة المرض في بيته إلا المكتوبة قد إن خير صلاة المرض فقال هذا يدل على إما النافل الأفضل أن تكون في البيت وهذا مرجوح والصحيح أن قوله فإن خير صلاة المرض لا يعارض قوله صلاة في المسجد بألفة صلاة لأن الخيرية من جهة الإخلاق ومن جهة إرادة رسال الله عز وجل ومن جهة مباركة النزل وليس لها علاقة بالمضاعفة لأن القاعدة ما, ما يحكم بتعارض المصنفين الا ان اتحد دلاله الركود لان مختلفة موردا من مختلف فحديث يقول الصلاة في المسجد الفضل وحديث يقول المصلى بالبيت خير ما قال ناس 2000 او بذلك ما تعلقت المضارع الادب ومن ما تعلقت بالخيريه والخيريه ترجع الى الاخلاص وترجع الى انه اذا صلى في بيتي كان اقشع وارضا لله من لا يراقب ولا يصلي لاحد ولا يغفر به أحد ثم إن البيت يبارح له في الصلاة وذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاةه في بيته فإن الله جاهد لهم من صلاةه في بيته خيرا ومنع عليه الصفان أن تكون البعض قبورا فهذه خيرية مفصلة يعني خيرية أخرى غير خيرية متعلقة بمباعدة الصلاة ولا يمكن أن نعارف عن النصوص مع خلاف هذه جهاتها ومواردها وإنما يفكم بالتعارم عند اتخاذ الموجود والذي يترجح بنظري بالعلم عند الله هو القول بأن المضاعف تشمل الفرائض والنواف لأنهم قولها للسلام صلاة وهذا هو صحيح من قوله العلادان الله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخة الزائم وقيمة الصلاة فتوفأت بفرعته شديدة هل وضوء صحيح أسابقكم الله وما ما رأيه وضوعاً تحتنا إذا ترضأت وضوعاً شرحياً كاماً كاملاً فهو وضوع صحيح لكن مثلث الإسراء في الوضوع لا شك أنها جائزة يعني يجوز الشخص الحالات الضرورية أن يستعدن ولذلك ثبث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامر وغير الله عنه ومما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مختلفة توضع وضوءا خفيفا قال وهذا هي مخففة الوضوء تشمل الوقت تشمل الحال أنه كان عليه الصلاة يسبغ الوضوع فأنا في وضوع لكنه لما كانت وراء المئة ألف وكلها تنتظر خروجه عليه الصلاة والسلام تعجب وهذا من حكمة الشريعة أن العابد للعجب الصالح يكون في صلاحك لكن إذا رأى ما هو آكد وأهم أنت الآن وراءك كبير سن وراءك الوالد يحتاجه في شيء فأم تريد أن تتوبع وضوءاً ليناسبك حباً تكون على طهارة لا شك أن الضر الوالد حافظ من الوضوع فتريد أن تخفي في وضائك حتى تدرك خضيلة الوضوع خضيلة الضر الوالدين أو في الصلاة ورغاية الله صلى الله عليه صحيح حتى إذا كان في الصلاة اللي هي مقصد حكيت بالوضوع في الصلاة يقول عليه السلام إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع راعتين وليتجوز فيهما قالوا لأن العلم أفضل من عباده هذا يقول على فضل العلم لما من يجس يصيب الخطوة يصيب علما والعلم أفضل من عباده من يصلي وصلي من نفسه لكبوبا يصيب علم ينتظر به وينفع به غيره ويصلح ويصلح به غيره ويهتدي ويهدي به غيره ومن هنا إذا دخل مثلا المحاضر دخل في الشيخ لدرسه ووراء يريد أن يصلي في حيث المشتد أو نافلة يتجوش فيها لأن هناك ما هو أفضل وأكثر وأعظم أجرا من نفع الناس من العين أفضل وأعظم فإذا كنت يريد أن تتوبى وضوعا خفيشا أن تتعجح الوضوع فتنتبه لإثنان أعضاء الوضوع المهم أن تكون الأعضاء التي أمرك الله بغسلها وأمرك بالنسح عليها قد مالت حقها وحظها من ذلك الرجوع الذي أمت به فإن فعلت ذلك بسرعة أو بأناف فالأمر في ذلك السنة إلا أن الأناف أنكم وأكثر ضبطا والله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعالى الذين هم يراؤون أن من عمل عملا لله فاضطلع عليه الناس فهجبه ذلك أن هذا لا يؤذر رياء فما توجيه ذلك الله. هذا له وجه وكلام صفيح اعتبر لأن الرياء يكون في ابتداء العمل نعمل من أجل أن يرى عمام بالرؤية قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فصلا يرى فهو في قبل تلبس الفعل وأثناء الفعل لكن بعد الفراغ من الفعل يبقى مسألة تشوق والطلب والتحدث فالأكمل أن لا يتحدث بطاعته والأكمل أن لا يطلع أحد على طاعته تبقى مسألة خفاء العمل وخفاء العمل لا علاقة لها بالعمل نفسه لأنه إذا صلى وقام بطاعته على أتمي وزوره وأكمل يأخذ أصاب النوعود شرعا لكن تبقى مسألة حبوط العمل بعد ذلك والحبوط قد يكون حتى الغير الرياضة قد يحبط عمل الله حتى بسبب زمن يعني إذا كان رفع الصوت عن قد يكون عياد من الأسلوب في حبوط العمل إنشاء الله بالسلام وقد يحبط عمل الإنسان بحقوق والدين قد يحبط عمل الإنسان الله, الله يخبره ما لا معقد الحكم يغلب على عبده يحبط عملا إلا أن هناك أمورا ضيئا من أصدر حبوط العمل والعوال بالله فهذا بعد العمل قد يكون العمل صالحا صحيحا لكن يأتي الدخل أنه إذا اطلع الناس على عمله فأرجز بالصلاعهم ينضر في ذلك إذا كان يشب ذلك ويقصده ولن يتيسر الله أثناء العمل وكان لو لو أثناء العمل أن يذهب ذلك أماهم ذكاء له فمن صلى الله عليه وسلم على يعم من الناس فيكون يعني قابضا في خلاقه وارادته ان يكون في عمله وقد والعون بالله ان شاء الله تعالى ينفع ذلك فينقص أجر الكمال والتمام لذلك كان الصحابه رحمهم الله في على اعمال صالح من والصواب واتباع السنه فلا يحملون هم مثل هم السنه لا يعملون اي عمل الا إذا كان عند الفجر والظهر ويخافون من الأعمال أن تكون على غير نهد اختتاب السمس يخافون بأن أهم شيء الصواب بعد الصواب تأتي الآثار الصيبة والحواقف الحميدة لأن الله لا ينظر إلى قول قائل ولا إلى عمل عام إلا إذا كانت صوابه فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صارحا وليس كم يعمل فالصلاح إلا الله عز وجل فأمر بيدي كتابه أو, أو ثبث بهدي أصلي صلى الله عليه وسلم فأول شيء كان يحملون هم الصواب ثم يحملون هم الإعانة عن الصواب وإذن قال سلك العزيمة على قصر فكم من تعلمته متعلمتها وكم من حق بملكة عليه وأشدتها إليه ولكن ما أعلمتها عليه فطيام الليل من منا يدها الفضل وخضون أجل من منا يأكل وصيام يوم إفطار يوم وصيام الاثنين وخميش وغير من أعنام الصالح من منا يأكل إذن التوفيق والإعانة وإذا كان الله اللعنة على رشد الله عن أهل الكافر وهي لنا من أبنا رشدة في امتعانة في سيد الأمر الثالث بعد أن يوصق بالصواق ويعان بالقيام بالعمل عمل الفرنس فيشب أن هذا العمل يصر منه وأن هذا القول يقوله وأن هذا سعيد لك عليك قلت تراه ولاتسمع دي دندن واكره ما عنده ان احد ان يطلع على ما بينه الله عز من يعرف نبت النجاه الله سبحانه وتعالى وفضل المعامله مع الله سبحانه وتعالى. ويعني ان ييقن ان اخلل الامل واطلبه ما كان خالصا لله ولا يخلط شيء بالخلطه واثبت و... ولذلك كانت تلك الفطره بالذمن ان في في هذا حتى ذكر الإمام الخصفى بالقصد رحمه الله أن الرجل ربما جمع القرآن في قلبه عشرين سنة لما يعني شغط حجم أنه لا يحفظ القرآن عشرين سنة وهو حاضر القرآن لا يشغط حجمه حاضر القرآن ولربما تجد الرجل يأصلح الناس وأكثر من عبادة وقيام منهم يتهجد ولا يمكن لأحد حتى لربما يساثر معه غيره وإذا به ضيء قيام الأمام حتى لا يشعر بما بينه وبين الله وهذه المرتبة الله لا يعطيها الله إلا بخاصة أحبابي أو الصيائي الذين يريد لهم إرادة رجه وذاقوا لدت المعامل مع الله فإذا وفق للإخلاق سنرهن القبول ويدعل من قبول أشداده أن لا يعلم أحد بعمله فأكره هنا عنده أن يأتي أحد لكي يخبر عمله الصالف أو يخبر ما بينه وبين الله عز وجل حتى أنه يضيق صدره ويركن يتالم بالطلع أحد على حسن في اخفاء في مدينه هو بئر الله عز وجل ومن ما ذكر عند اصحاب القاصين اولهم الاولياء الذين يضرب بهم المثل لم تكن ان كل الاوديه ولا بي صارت الاسنان الاناء لما كانوا يذلون الماء بالحق كان رطب وقد عن بعض ان السلف قد صممت من مسجد الحرام صلاح الاستقاء كل ما وصلنا حتى اذا انطفى النار وامي لجاري من المسجد متقطع فاذا بذلك القطب مولى واسود دخل المسجد فرك وصفت قد يظن ديماء تسمع وتقول الجديد الله الا النبي بعبادك وبلادك وعائنك ان ان بعبادك وبلادك وعائنك نجعل بها اننا نسالك اللهم على الذات والولاد والولاد على الذات اللهم أعلم في العبادة والبلاد لما تشهد إذا تستحادة تنقصر وينطر مرس قال فعظم عند فتك فتبعته فدخل إلى أشفى زخربات فتبعته فلما جلس فقرر ينسى قال من أنت يا رحمك الله أنا شأن الخبيل قال أنه لم يخفى علي مكانك للنفسك هنا قال اوقد طلعت هنذاك قال ما قال انهيني فصلى وسجد وقال اللهم انكشف ما بيني وبين استقذرني إليك غير نفسك قال والله ما رفعتني إلا ميت خاطوني خاطوني من ظهور ويصل قرن بسم الله لما اكتشف أمره غاب عن الناس وناس يعاملون الله بالسفة وهذا الذي يضيب العدل في قلبه بين الله كل ماء خيب ما ذينك وذين الله من الأشراف من الأمال الصالحة وهذه الذي يريدك الله به خدد عبادة ويضع لك فيها القبول في الشماء وفي الأرض ولذلك كان يقول من, من الخوف الذي يضيب العدل من ونحدث الخلق على قدر ما ذينه وذينك الله من الخوف وكان الإمام نالك رحمه الله مهادن فإذا جلس لا يستطيع أحد يتكلم منه وإذا سأل بسائل لا يستطيع أن يعيد سؤاله مرة الثانية من الهيدة يأتي الجواب فلا يراجع هيبة المسائلون نوافش الأزهام يقول محمد بن حسن جلست بين يدي والمهدي والرسيط ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط ساب الدنيا يقول والله ما هدته برهيبة إلى ما جلست بين يديهم فكان لما جلس بني إعطاب من الحيدة غرفة أبن الله بيعني فقال سحنور رحمه الله ولا نظن ذلك إلا بشيء بين مالك وبين الله هذا الذي من تعاني تعاني الملك الملوك وشتارة سماوة الأرض ماذا تريد أن يطلع الناس على الصنافق ولا على زكاة ماذا تريد عند الناس لو أن الناس مدحوك اليوم يضموك وضن وكم من الهد بقي النقي أخوف ما عنده وأفره ما عنده أن يشعر الناس فيه لأنه يعلم أنه لا آمن له إلا لا أمان له إلا عند الله ولا عز له إلا من الله ولا كرامة له إلا من الله ما بيريد عند ذلك يريد منهم جزاء ولا شكر وأكره ما عنده أن يأتي أحد من الناس يثني عليها ويضم به خير الذي يريد الشيء هنا هو قيم الله فالذي بالآخرة للآخرة والذي بالدنيا للدنيا فأمود العبادة والطاعة ينبغي الإنسان دائما يصير فينا دينه وبينه لا عز وجه ولا يطلع عليها أحده والمحروم الحرم فإلى أراد الله من يخذ العبد من الله عليه وسلم في العافية صرح قلبه إلى الدنيا وتنصر الشعب القلب إلى حتى لقالب العلم تنصر الشعب قلبه بمده الناس له والثناء عليه والإشاذ به وحتى بموقعه في الملأ ومحدة الاستشراف ومحدة بالظهور حتى يقصى مظاهر وعياده تأخذ من القلب تأخذ شعب القلب شعبا شعبا شعبا تأخذ بالدنيا للا من لغير الله لا من الآخر فتأخذ شعبا شعبا وتقض كالغير شعبا طوبة طوبا حتى ينسي ويستخريك في نفقال زرها بالعيادة لا من الآخر وعندها لا يظال الله به في أي أودية دنياها لك وعندها من صلى الله عليه وسلم العالم ينقطه الله المقتن فسجع القلوب على حراهية والنفوس على النفور منه ولو كان أعزب الناس بسانه ولو كان أصبحهم نجحا وأحلاهم منطقا فإن الله مرحب فالعب يعمل الله يعمل وكم من إنسان أحب الناس فنجحوه فاستدرجه الله أكسره واجتمعته الشعبين واجتمع له الناس فجاء اليوم الذي ذلن فيه ينذن ما واحدة انتشر في الناس فسدوه كما نجحوه ووضعوه كما رفضوا وأذلوه كما أعجب وأهاموه كما أخض فسمن نعمه لم يفاهر لا ينفذك الإنسان من الناس سلامة العبس أن يفر من الله إلى الله لا إلى الناس أن يفر من الخالق إلى الخالق لا إلى المسلوق يدعو من دون الله ما ما هو ما لا ينفذ يدعو من ضده أقرب من نفسه الذي يسمه ما وما يسمى الشيء الله يناديك ويدعوك أن تكون معك أن تكون له وما خلق الجن وما الإنسى إلا يعنيون عبد بالإخلاص إذا عدت عمل نعمال الطالع أطاعة أهلي لله ما هي لأحد تعلم تعلم لله تغجه تغجه لله تتصدق و تصدق لله تركع تصلي تقوم تقرض من أعمال الطالع أهلي لله ما فماذا تتغيب تصرفها لغير ذاعد الله نشاء الله سلام في سؤال هذا فالواسع المسلم دائما أمور من نفسه بطرابة وجه الله فما أطيب العيش وللنقيد إلا بالله وما أطيب الحياة وما أدى ولا يمكن أن تكون سعيدة ضيدة إلا بالله من أمن الثالثة من ذكر أو أنسى وهو مؤمن مخلص, مخلص يريد وجه الله سبحانه فعلا فننسي ينه أي الله لم يحينهم حياة طيبة وإذا وعزى الله بالحياة الطيبة فإن الله لا يصبح منها ولا شك أن نأدى إذا بلغ هذه المرتبة التي يقول فيها لله ويعمل فيها لله يعتمنا فيها أن عمله فيما بينه وضيما الله لا يراه أحد ولا يشغر به أحد ولا يفسد به, ولا به والله إني لا أعرف علم كان القوامين منه صوامين منه حتى إن الواحد منهم إذا أصبح لربما تجده في نسحه مع الناس وبساططه مع الناس ما تشعر أنه ذاك العادل أو أنه ذلك الصالح كل من الخفض وتجد الواحد منهم يجسي خلوة فيبكي ويتفطق قلبه يخشف الله سبحانه وتعالى فإذا دخل عليه الواحد كأنه جالس لأمر دنيوي أو شيء من أمور الدنيا وكان بعض السلف يبكي من خشة الله فإذا هجم عليه ودخل عليه وقته مسح الدموع من العين وقال لا أحر اليوم يعني هذا من الحر يعني يريد أن العرب نزل على العيني بدأ من ظلط أنه كان يده فهكذا كان الوجال الذين لا تنهي من تجارة المنابينا عندك الله وهكذا كان المخلصون وهكذا كان الطيبون الذين طابوا وطابت أطوالهما أمانهم نورين الله الذي نزل الكتاب وهو على المصان تولى الله كتب الله والله كان الذي يعون وتوفيقي فذاك الواحد من السماء و من له سبحانه وتعالى فكلما أصاب طائفه فتح الله له بابا اعظم منها واجل حتى تضوا انظار تلك الاولى من الجنه سبح الله العظيم حب الشكر الحسن اذ اصبحت الاولى انما اقوله من الاشراق في وجهه وغلاظه عندي انه هو الذي يبارك رب العالمين والله فضيله الشيخ هل يجوز الدعاء في صلاه الوتر بغير اللغه العربيه فسامحكم الله في الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحه ومن وعلاه أما بعد في الدعاء في الصلاة فيه وثامن ظلمه رحمه الله بعض الظلم يقول إنه هناك يجزء إلا بالعربية ومنهم من يقول يجزء أن يدعو بغير العربية والصحيح أن الدعاء ما كان منه توقيفي عندما ينضغي أن يقيد بالعربية كالتحيات كالأذكار من التحييات ونحيها وتمجيد النحو الذي ورد النفس به عين كالتكبيرات والتسميع ونحيه هذا يتقييز فيه باللغة فأما بالنسبة من أدهية فإنه يجوز أن يكون باللسان العربي وبغير اللسان العربي إلا أنه ينبغي بالشخص أن لا يكون باللسان العربي إلا إذا كان لا يركو اللغة العربية بالله تعالى أحبكم الله فضيلة الشيخ من توفيق الله للعب أن يشغله بطاعته عند فراغه وإجابته وخاصة لنا من انتباره على العلم وتحصيره ولكن تواجه طالب العلم مشكلة وهي أن الأهل والأبناء يريدون منهما يريدون من التوسعة عن كثرة الأكثار فكيف يوفقوا في هذا الأمر أتابكم الله لا شك فينا من أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم ان يسيطر على بيته وان يهيئ له اسره سريعا على طلب العلم فيجمع بين مرضات الناس ان وتعالى في طلبه للعلم هو مرضاته سبحانه وتعالى في خالص صور على الان وتوصي عليه شريفك الا يتوسع في هذا الأمر على حساب ما هو اكذب واهم ف طالب العلم يركز وضعه إذا كان هناك فرار أو كان هناك إجازة صرفها لما هو أهم خاصة لأن الأمن الآن محتاجة إلى طلاب العلم وفرضية طلب العلم في هذا الزمان آكد من غيره لأن كلما تأخر الزمان كلما اشتركت الحاجة وانكرار العلماء ودهاب العلماء بل حتى ضأكم حصول المشاغل لذالهم يحكم المسؤولية أكثر على طلاب العلم يجعل واجب عليهم آخر فلا شكراً من طلاب العلم نعلمون بهذا ويجب عليهم أن يشتغلوا بطلبهم أن لا يحرقوا بأي وقت تستطيعون أن يتنفذوا في طلب العلم يقتربون من الظلماء يحرصون على الدروس التي لم يكن من الظلماء المؤقتة أو غير المؤقتة لا يفرقون في جرس ولا يفرقون في مجلس مهما كاملاً وكان رحمة الله عليه الوالد لا كنت هو من أجل أن أذهب لغرض يقول يا بني لا أستطيع أن آذن لك في العلم. لا أستطيع أن آذن لك وقال الله سبحانه وتعالى أني آذن تترك كتاب الله سبحانه وتعالى لكن في نفسي انا لا أغضب عليه لأنني لا أعرف كم تتحدث وأعرف عندك غذب لكن بيني وزين الله لا أتحمل السوري لأنني أعلم أن طالب الغلم إلى طلب العلم أو أن أي شيء عنده علم مكّمك من درس خار أو عام فأنت مسؤول أمام الله عز كل ثانية حظناً عن دقيقة عن كل والله تسأل أنها أمام الله عز. وكل درس وهيئ لك تتخلب أنت حسب أنه بين يدينا حتى أن طالب العلم ربما يكون هو الوحيد في قرية أو في الشيء أو حارقه يتفرغ لقراءة العقيم أو حديث أو الحق ربما في الشاعة التي فيها في نجس الإلم أو يغيط فيها عن نجس الإلم أو يتأخر فيها عن نجس الإلم فطرح مسألة وتنزل هذه المسألة بقومه وجماعته فلا يفتيه فيهدف بين يدي الله مسؤولها هذه مسؤولية يا إخوان الأمر السهل شيء جعل الله عز وجل فيه الجنة من سلك طريقا والأنس في علم من شاهل الله لو ديه طريقا من الجنة هذا يتخوض طالب العنك رحمة الله عزيزي فأوصي أهل اه طالب وابن وابن وابن وأخ وأخ وأب يأم يا أن يعينوا طالب العنك على مسئولية وأن يعينوه على قياد بأنامك وأن لا يفرق في, في أي نجس مجانسة ما استطاع إلى هذا والله من المجلس نجيس المعباب نسائحنا رحمة الله علمنا نعرفه من تُفَرْ سَنَدُهُ في رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إِنَّ بَعْضَ النَّزَالِ لَنَأْخُذُ مِنْ ثَمْتِهِمْ مِنْ دَبِّهِمْ مَنْ عِيْمِنَا أَلَى طَعْلَةِ اللَّهِ السَّيَالِ قَبْلَ عَمَنْ هذه أشياء فيها البركة والخير وفيها, وفيها النزأ من جاء من آل أو من طلاب الأمي يريد أن يقود العلم ولا يتصفح بصفة خلق الله الجن حمل كتاب السنة فقد أعطي شيء لا نضيغ ولا لا يعدى الوحيد بشيء لا يمكن أن يعدى كلام الله وكلام رسوله دعك من الإنية ما تسمع وما ترى من له هزائل شائل منظر إلى أحد الناس الدنيا من التجار والأغنياء يذهبون إلى هذا التجار ويذهبون لمساء أعمال ولكن أهل الجن فهم باقوا في نفس الناس باقوا في, في قلوب الناس باقوا في أعنامهم في عباداتهم لأنه لا يصلي ولا يعمل إلا إذا تعلم على يدي هؤلاء السلام فهم أن لا الله على الوحي هذا المنزل الكريم تريد أن تهيئ نشك لها وتريد أن تنامي فضل الله العظيم الذي ليس هناك فضل بعد أنه قصرها له وهو مقامة المثال فهذا طالب أن تشعر أنه, أنه لن يفضل في هذا النسوذة وهذه الأمان على حسات أي شيء مكاين من كان ومن العزيز والغريب أنك لن تجد وهذا مننا نشف فيه لله والله إنا منافة الدنيا وشهواتها ومنهياتها والله لا نقول أن تشكف ولا نزك نفسنا الله لكن نقول تنجيدا لهذا قبض سبحانه وتعالى وبيانا لعظيم وفائف وكرم والله كم من منافات وكم من شهوات وكل من درجات, من درجات الدنيا غرضت علينا لتفرد بنا وبين شيء من العلم والله ترفناها لله فوجدنا من الله في فسن الخلف والأرض ما لن يخطر منها على هذا شيء نشهد لله والله لا في أمور مخاصة ولا في أمور محامة الناس ولا في أمور مالية ولا في أمور اجتماعية لا الطالب الثاني أنه لهذا علم كلية أن الله يخلص وقال الله إني ماذاكم أنت ماذا أشرح شيء وأعرف رسوله هو الله صلى الله عليه وسلم يا, يا, يا نهاية نعمة عظيمة لكن طالب العلم بشكل طالب العلم الذي يقرأ العلم قبل نجس العلم ويقرأه في نجس العلم ويرجع إلى بيتي من على العلم يقرأه قائما وقاعدا ويتفكر فيه جالسا وراقدا أصلح العلم كم فهندها يجب كيف يفعل الله عز وجل وقف بالله الكامل وصلى الله عليه الكامل فنقول إذا أترضى الأمور التي تتعلق بالأهل وتتعلق بالأصحاب والأحباب يعني فيه الهيال الإنسان يحاول قدر من الصفاح أن يصرف هذا الذي يأحسن بطريقة لا تشويش عنه لأن الأهل لهم شق والصديق له شق والرفيق له شق لكن إذا أنت تجعل أهل يذهبون إلى نزهة إلى مع أكبر الأولاد عليه عليهم وحطيهم مجال يذهب وتتفرق عن كل شيء أو تذهب معهم وتذهب مع الساعة أو الساعتين ثم ترجع تذهب مع أن تردك أوقات لا تتعارض مع أوقات تحصيرك ولا أوقات مرافعة فنضب النسك مبين من صحيحا وترد النسك كطيبا كامل لكن إليك أن تشكس أن أي شهوة أو أي لدى أو أي سكرى من سكراء هذه الدنيا تأتي تنصر عن علم أذياء إما على عزم المستاذ الله والسلام إياك أن يكون عندك هذه الشهور إذا, إذا, إذا, إذا استغن العبد على ربك تتولى وستغن الله فلما جاغوا أزاغ الله كلهم نشاء الله عهدو الإنسان عن كمالات وعن نراكب العلم شين ما يعتقد وإنما عند غير الله, عند الله. أبدا والله والله لا لا أهدف في قرار القلبي أن أحد أعجل منا في هذا البيت من بوته لا إلا أحد يعمل أمن صالح أفضل منا نشوفه من يبجأ أشهر في المسلم ولذي أفضل مجتمع قومهم في بيت من بوت الله يتمنى لكتاب الله ويتدى رسولهم عزيزهم إلا نزلت عليهم الشفينة الملائكة تتنذيب وانظر شرف الهند وفضل الهند أنه لا كان يوم من زمع جلست الملائكة والسادقين قالت صلى الله عليه وسلم فإذا جلت الخبيب يعني ذات علمنا طبوا الصحف وأنصطوا للخطرة ما كانوا صرفوا شوفوا شرف العلم وفضل العلم العلم هو مقام كبير ونبنزل عظيمة تبارك ويبارك وفضلك ويبارك أمرك وتفشى والله ما أحمد والله أي سرور حتى من أصحاب الأحزاب يريد أن يطرك عن علم ده. ومما أعرفه ببعض طلاب العلم وهذا أمر ثابت أنه مفرض عليه كان في بداية للقلم العلم يأزو بعض أصحابه وأحبابه بشهواته منهيات فوفق في والد كان يثبت على علم وكل يأبوني بصف وفي أحسن ومن يفرض والله ذهبت الأيام وستابعت سباق أولئك من ملتاكم في الأيام وشهواته ثم لم يمت حتى رآهم يأتونهم يسلون وعمل أولئك الذين كانوا في عزم وكرامة وكانوا في نحن من العيش إذا بدنا قتشهم إليه أبداً ما تتخفير هذا العلم إلا أبتلق الله الخير منك وأبركه والله ولو كنت رقحة إليه ولو كنت حاجة أحد الناس في العلم فدائما لا تبرك هذا العلم في العيش لكن لا يمنع من اتفجأة للأهل وقته وكان الوالد رحمه الله عليه وسعر الحال يقول لخول الى اليه وقل له ان الذي يخشى ما الذي لديه عرض عليه ما شاء الله هو الذي يقوم اخصه حاله الان يضمن ان الاهل اذا قهر وان الزوجه اذا قهر وان الابن والابن اذا قهر مكان هذا الاب وفرغ قلبه اخف فاعطاه حظا من اعطاه حظا من الشرور من بقدر طالب الام يرضي فقره وقدر يدخل السرور على اهله يدخل السرور على ولده ويناقشهم ويدخل أن أي شيء في إحسان أن الوالد منه مفتوك من أسره وهذا من المفتوك الوالد بولده حتى أن القبلة أن يقبل الوالد والده أن يؤثر عليها إذا خصف بها وسهلا وخصف بها رحيمة فعلى كل حان ينصي الله للعلم نهشوا إلى أهلنا وإلى زوجاتنا لا شريقة الله يكون على حساق العلم وشانيا أن لا يتوسع أكثر من الله في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والمحن وعلى كل امراه وعلى كل زوجه ان تصبر وتحتسب اذا رد الله الله طالب عز يفرغ لحمل هذه هذه الرساله صلى الله عليه وعلى مرطبه في ان دارت في اوقافنا واعمالنا فنيت علينا تعلمنا من من خالص صلى الله عليه وسلم وجدا لرضوان العظيم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه